وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقفروا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 إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزاب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 وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ ان كُلٌ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يُنْظِرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَاغٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّ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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاهُمْ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 سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وما خلقن السماء والأرض وما بينهما باطل، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.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 عليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي واهب لي ملك لا يبقي لأحد من بعدي إنك أنت الاهب.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 وآخرين مقرولين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عودنا لزلفا وحسن ما آب وذكر عبدنا أيوب إذ ناداه ربه أن يمسني الشيطان بنصبه عذاب اركض برجلك هذا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 إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب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 129. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين